أَمَّنْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هُوَ بُرْهَانُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارَ الْقَائِمُونَ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ 118. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من 117. قبل إن هذا إلا أساطير الأولين 118. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 117. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون 118. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 119. قل عسى أن يكون فَلَقُوبَ بَعْضَ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون